إ ن م ا توعدون ل و ا ق ع ف إ ذ ا النجوم طمست و إ ذ ا السماء خرجت و إ ذ ا الجبال نسبت و إ ذ ا الرسل مؤقتت لاي يوم اجلت ليوم الفصل you إنها ت موسوعه ن النابلسي ق ص ر ك ه ج م ل للعلوم الاسلاميه ي ع ت ر و ويل ن you ي موسوعه ي ا ا ل ن ا ا ل س ي للعلوم ا ط ا ل ذ ي ه 「今夜は何時に会え موسوعه ا ل م ش ي ن ا ج ه ن ل ف ي ن ا ل ج ل و م ا ل ي ي ن ف ه ا س ل ا م ي إننا